وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 ولولا أي يكون الناس أمم توحيدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج, ومعارج عليها يظهرون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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم أنكم في العذاب مشتركون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 ولقد أرسل موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي يوم وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحسنون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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أمرا فإنهم مبرمون أم يحسبون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم